الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة ا لله ل رب و سنتكلم ل على ا م س ي د ا النبي الأمي محمد أجمعين وعلى آله ن وطفله س ا ل آ ن في ص ل ا ة ا ل ن ف ل والمراد ب ا ل ن ف ل هو ما عدا الفرائض وهي ا ل أ ع م ا ل أ و الصلوات التي يثاب ا ل إ ن س ا ن على فعلها ولا يعاقب على تركها وهذا التعريف ت ع ر ي ف ا ل ن ب ب ص و ر ة عامه ة و وما يصاب ا ل إ ن س ا ن على ف ع ل ه ولا ي ع ا ق ب على تركه فالنسل والمندوب والمستحب و ا ل م ر غ ق ب فيه و ا ل ح ت ن كلها بمعنى واحد ما يصاب ا ل إ ن س ا ن على ف ع ل ه ولا ي ع ا ق ب على تركه ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة تنقسم إ ل ى قسمين ن ا ف ل نافلة لا تسن فيها الجماعة و ن ا ف ل ة تسن فيها ا ل ج م ا ع ة وبدا النووي بالقسم الاول وهو ا ل ن ا ف ل ة التي لا تسن فيها ا ل ج م ا ع ة لان اكثر النوافل من هذا القسم وبعد ذلك تكلم على القسم الثاني وهو ا ل ن ا ف ل ة التي تسن فيها ا ل ج م ا ع ة و ا ل ج م ا ع ة و إ ن كانت لا تسن في هذه النوافل التي سنذكرها إ ل ا أ ن ه ا ج ا ئ ز ة على معنى أ ن ا ل إ ن س ا ن لو صلاها ج م ا ع ة لحكمنا على صلاته ب ا ل ص ح ة ولكن لا يستحب فيها ا ل ج م ا ع ة ا ل أ ف ض ل والاحسن أ ن ن ص ل ي ه ا فردا ولكن لو صلاها ج م ا ع ة ف إ ن هذا جائز بلا ك ر ا ه ة لاقتداء ابن عباس بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته م ي م و ن ة في التهجد فلو كان م ق ر و ه ا لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه فكونه أ ق ر ه عليه أ و أ ج ا ز ه له هذا ج د ي ل قطعي على الجواز أ م ا أ ن ه ا لا تسن فيها ا ل ج م ا ع ة ف ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها ج م ا ع ة ولا ندب الناس إ ل ى فعلها ج م ا ع ة ولو كان فعلها ج م ا ع ة مستحبا او مندوبا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم به فاذا خلاصه الكلام ا ل ج م ا ع ة لا ت س ر ع فيها وتركها افضل بان يصلي الانسان منفردا ولكنه لو صلى ج م ا ع ة فهذا شيء جائز بلا كراهه لا نزيد على ذلك ومن هذا القسم الرواتب القسم مع هذا الفرائض و ا ل م ر ا ت بالرواتب هي النوافذ التي لها وقت ت و ق ت ا ل ص ل ا ة فراتبه الظهر يمتد وقتها امتداد وقت الظهر وراتبه العصر يمتد وقتها بامتداد وقت العصر فهذه هي الرواتب ا ل ت ا ب ع ة للصلوات ا ل م ف ر و ض ة وهذه الرواتب هي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء هذا ب ا ل ن س ب ة للرواتب ن و او ا ل ا ل م ؤ ك د ة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لخبر البخاري ومسلم عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد ا ل ج م ع ة وفي بعض طرقه عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر يعني س ن ة الفجر قبل ان يصلي الفجر بعد طلوع الفجر الصادق وهذا في ا ل ن ا ف ل ة ا ل م ؤ ك د ة أ وهناك الراتب المؤكدة و رواتب غير م ؤ ك د ة وهذه ا ل ر و ا ت ب هي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر و أ ر ب ع ركعات قبل العصر وركعتان قبل ف ل ا ه المغرب وركعتان قبل ف ل ا ه العشاء هذه الرواتب التي ليست م ؤ ك د ة وجميع ا ل س ن ة يعني المؤكد وغير المؤكد كلاهما س ن ة يثاب ا ل إ ن س ا ن على فعله ولا يعاقب على تركه وما يذكره الفقهاء عندنا من الخلاف في تعدادها ليس للخلاف في أ ص ل سنيتها و إ ن م ا للخلاف في كونها م ؤ ك د ة أ و ل ي س م ؤ ك د ة فالصحيح أ ن المؤكد منها أ ش ر ركعات ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وما وراء ذلك فقد اختلف فيه اصحابنا هل هو مؤكد او ليس مؤكدا والصحيح انه من النوافل التي لم تؤكد ولذلك قال النووي رحمه الله وقيل أ ر ب ع قبل الظهر يعني أ ن بعض أ ص ح ا ب ن ا ع د الرواتب ا ل م ؤ ك د ة أ ر ب ع ا قبل الظهر ولكن الصحيح أ ن المؤكد ة منها ركعتان وقيل أ ر ب ع بعدها وقيل و أ ر ب ع قبل العصر قال والجميع س ن ة لا خلاف في ا ل س ن ي ة و إ ن م ا الخلاف في الراتب المؤكد والصحيح أ ن المؤكد ة عشر و الباقي رواتب ليست م ؤ ك د ة قال و ركعتان خفيفتان قبل المغرب الإمام ا ا ل ر ف عدهما ع على أ ن ه م ا ليسا من الرواتب و جعل سنيتهما قولا ضعيفا إمام النووي قلت ا ق ل هما س ن ة على الصحيح ففي صحيح البخاري الامر بهما ولفظه صلوا قبل صلاه المغرب ثلاث مرات قال ف الثالثه لمن شاء يعني هي س ن ة ولكن متروك ا خ ت ي ا ر ا ل إ ن س ا ن ولو لم يقل لمن شاء لكان معنى ذلك أ ن ه ا و ا ج ب ة وفي سنن أ ب ي داود صلوا قبل المغرب ركعتين وفي البخاري ومسلم من حديث أ ن س أ ن كبار ا ل ص ح ا ب ة كانوا يبتدرون السواري لهما أي اذا أ ذ ن المغرب وفي ر و ا ي ة لمسلم حتى إ ن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب ا ل ص ل ا ة ق ل صليت وما يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من قوله ما ر أ ي ت أ ح د ا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما أ ي الركعتين قبل المغرب عبد الله بن عمر يقول ما ر أ ي ت أ ح د ا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما أ ج ا ب عنه ا ل إ م ا م البيهقي وغيره ب أ ن ه لكن نفى ا ل ر ؤ ي ة ل ل ص ل ا ة ما ر أ ى أ ح د ا يصلي وغير ابن عمر مثبت قال ر أ ي ت و ا ل ق ا ع د ة ا ل ع ا م ة الاثبات مقدم على النبي وكون ابن عمر لم يرى لا يمنع ان يكون غير ابن عمر قد ر أ ى ذلك اذا كان ابن عمر لم يرى هذا لا يدل على ان الفعل لم يقع ولكن الاخرين الذين قالوا ب أ ن ه م ر أ و ا معنى ذلك أ ن الفعل قد وقع فلو قلنا لعبد الله بن عمر صحيح أ ن ك لم تر ى ولكننا مع ذلك لا ن ف ي هذه ا ل ص ل ا ة ل أ ن غيرك من الناس قد ر أ ى فلو لم نقل بقول غيرك ت ك ذ ب ن ا الذين قالوا إ ن ن ا ر أ ي ن ا أ ص ح ا ب رسول الله يتجرون السوالي لو ن ركعتين قلنا ب المغرب لو ل ق ان هذه ا ل ص ل ا ة لم تقع لكذبنا من نقل انه ل ا ولكننا لو قلنا لعبد الله بن عمر ان الناس كانوا يصلون او إن بعض الناس كانوا يصلون ما نكون قد كذبنا عبد الله بن عمر لاننا ما ك ذ ب ن ا و قال ما رايك نحن نسلم انك لم ترى ولكن عدم رؤيتك لا يدل على عدم وجود هذه ا ل ص ل ا ة فقد تكون م و ج و د ة ولم يرها عبد الله بن عمر كما ان عبد الله بن عمر انكر المسح على القبطين وبعد ذلك لما راى أ ى ل ص ح بعض ا ل ص ح ا ب ة يفعله انكره عليه فقال و اذا رجعت الى ابيك فاجعله عن المسح على القبطين فلما رجع إ ل ى ابيه ساله عن المسح على الخفين فقاله نعم مسح ر س و ل الله ل ص ى الخفيه ل ه وسلم على غبطين فكون عبد الله بن عمر لم يرى المسح على الخفين لا يدل هذا على ان غيره من الصحابه لم يرى وبناء على ذلك قال العلماء الاثبات مقدم على التي جمعا بين الادله ل أ ن ن ا إ ذ ا رددنا قول ا ل م ث ب ت نكون قد ك ذ ب ن ا و إ ذ ا رددنا قول النافي لا نكون قد ك ذ ب ن ا و ج م ع بين الدليلين أ و ل ى من إ م اهمال ل أو إ م ا أ ح د ه م ا ومن الرواتب أ ر ب ع ركعات قبل ا ل ج م ع ة و أ ر ب ع ركعات بعدها اثنتان مؤكدتان واثنتان ليستا مؤكدتين ع ل ى التفصيل الذي ذكرناه في ص ل ا ة الظهر ب خ ب ر مسلم اذا صلى ا ل ج م ع ة فليصلي بعدها ا ر ب ع ة واما الاربعه التي قبل ا ل ج م ع ة فلخبر الترمذي ان ابن مسعود كان يصلي قبل ا ل ج م ع ة اربعا وبعدها ا ر ب ع ة وفعل عبد الله ا بن مسعود هذا لا يمكن ان يكون من قبل نفسه لو لم ير ى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الركعات لما فعلها ل أ ن ه ا ليست من ا ل أ م و ر التي تقال من قبل الاجتهاد فعل الصحابي مختلف به عند العلماء وكذلك قوله هل يعتبر حجه كخبر احد هل يعتبر ح ج ة على انه مصدر من مصادر التشريع ام لا يعتبر ح ج ة بعض العلماء ي أ خ ذ بقول الصحابي ويعتبره حجه ة اذا قال الصحابي قولا أو عمل عملا او ف ن يعتبر هذا العمل دليلا شرعيا الشاتعي الصحابي ليس العمل تعالى بعده واصحابه بحجة رحمه هذا الله وامام على قول ولكن من ان إذا, لم يكن اذا كان فيه مجال للاجتهاد ب أ ن كانت ا ل م س أ ل ة ا ج ت ه ا د ي ة و أ ب ت ى ف ي ا ل ص ح ا ب ي بفتوى ف إ ن ن ا لا نعتبر قوله ح ج ة ل أ ن اجتهاده لا يكون ح ج ة على غيره من المجتهدين ولكن إ ذ ا كانت ا ل م س أ ل ة مما لا يقال من قبل الردي لا مجال فيه للاجتهاد كهذه ا ل ح ا د ث ة مثلا ف إ ن الشافعي رحمه الله تعالى يقول ب ح ج ي ة قول الصحابي وفعله في هذه ا ل ح ا ل ة ولذلك قال الشافعي يروى عن علي عن بن انه ب ي طالب الله رضي ع أنه صلى في, في كل ر ك ع ركعة س ت ة سجادات ثم عقب ا ل ش ا ف ع ي على هذا بقوله ان صح هذا عن علي قلت به لماذا يقول به مع انه لا يحتج بقول الصحابي قال هذا ليس من قبل ا ل ر ي علي ا بن ابي طالب ليس مجرعا وبناء على ذلك اذا فعل فعلا من هذا القبيل الذي لا دخل فيه للاجتهاد لا يمكن ل ل إ ن س ا ن أ ن يشرع ا ل ص ل ا ة من قبل نفسه هذه ا ل أ م و ر ليس للمسلمين دخل في تشريعها و إ ن م ا تؤخذ من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم لو صح هذا الكلام عن علي لو لم ير ى علي رسول الله يفعل هذا لما ف ع ل و ا ولكن ا ل ر و ا ي ة كلها ليست ص ح ي ح ة عن علي بن ابي طالب ولذلك قال الشافعي ان صح هذا عن ع ل ي قلت به لانه لم يصح وكذلك عمل الله هنا عبد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دليل على م ش ر و ع ي ة ا ل ص ل ا ة قبل ا ل صلاه الجمعه ل أ ن هذا العمل لا يمكن لعبد الله ا بن مسعود أ ن يعمله من قبل ر أ ي ه ل أ ن ه لا دخل له في تشريع ا ل ص ل ا ة أ م ر ا ل ص ل ا ة لا يمكن أ ن يكون بالقياس ما في عندنا ا ل ص ل ا ة ث ا ب ت ة بالقياس ا ل ص ل ا ة تثبت بالنصف وبناء على ذلك لو لم ير ى عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اربع ركعات قبل ق ل ا ه ا ل ج م ع ة لما ص ل ه ا ل أ ن ه لا مجال فيها للاجتهاد والريح اذن ا ل ج م ع ة كالظهر في رواتبها ا ل م ؤ ك د ة وغير ا ل م ؤ ك د ة قبل الظهر ا ر ب ع و ب ع ض الظهر أربعًا. اثنتان مؤكدتان واثنتان ليستا مؤكدتين فهذا هو القسم الاول من النوافذ التي لا تسن فيها ا ل ج م ا ع ة وهي رواتب الصلوات ومن هذا القسم الذي لا يسن ج م ا ع ة الوتر بكسر الواو وفتحها الوتر والوتر وهو س ن ة م ؤ ك د ة م ط ل و ب ة ب ا ل إ ج م ا ع بقوله صلى الله عليه وسلم يا أ ه ل ا ل ق ر آ ن أ و ت ر و ا ف إ ن الله وتر يحب الوتر رواه أ ب و داود وصححه الترمذي يمكن أ ن يقول قائل إ ن ظاهر هذا النص يدل على ا ل و ج و د كما ذهب إ ل ي ه الامام أ ب و ح ن ي ف ة رضي الله عنه قال ب أ ن ص ل ا ة الوتر و ا ج ب ة ولكن ج م ا ل ي ر فقهاء المسلمين ومنهم الائمه ا ل ث ل ا ث ة مالك والشافع و أ ح م د لم يقولوا بوجوبها بوجوب ه ا بوجوب ص ل ا ة الوتر وقالوا إ ن ه ا س ن ة م ؤ ك د ة وظاهر هذا الحديث لا يحمل على الوجوب و إ ن م ا يحمل على الندب جمعا بينه وبين الاحاديث الاخرى وذلك كحديث ا ل أ ع ر ا ب ي الذي جاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم و س أ ل ه عما يجب عليه فعله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم و ا ل ل ي ل ة وعلمه أ ش ي ا ء أ خ ر ى فلما انصرف ا ل أ ع ر ا ب ي قال والله لا أ ج ي د على ذلك ولا أ ن ق ص منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ك ل ح الاعرابي إ ن ص د ق ولو كان الوتر واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم ب ا ل ا ع ر ا ب ي وقال له هل علي غيرها قال لا إ ل ا أ ن تطوع ولخبر الصحيحين بحديث معاذ إ ن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم و ا ل ل ي ل ة ولو كان الوتر واجبا لكان المفروض ست صلوات بدلا من الخمس و أ ق ل الوتر ركعه ة واحدة لخبر مسلم من حديث ابن عمر وابن ابن عباد ا حديث لخبر مثلم ل ل عمر رضي الله عنهما الوتر ركعة من عنهما ا ل و ت ر ركعة آخر من ا ل ل ل ي وغيره وقد روى أبو داود وغيره من ح د ي أبي أيوب يوتر ث أحب أن يوتر بواحدة من فليفعل وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم اوتر ب و ا ح د ة فهذه الاحاديث كلها تدل د ل ا ل ة ص ح ي ح ة ص ر ي ح ة على ان الوتر يجوز ان يكون ب ر ك ع ة و ا ح د ة هذا يجزئ فلو ان انسانا اوتر ب ر ك ع ة و ا ح د ة نقول لو قد فعلت الوتر قال لي ج ا ه د ولكن ما هو ا ل أ ف ض ل وما هو ا ل أ ك م ل قال الكمال هنا له درجات م ت ع د د ة ليس للكمال في ص ل ا ة الوتر د ر ج ة و ا ح د ة ولكن في أ ع ل ى درجات الكمال وهناك ادنى درجات الكمال أ ع ل ى درجات الكمال أ ن يصلي ا ل إ ن س ا ن الوتر احدى ع ش ر ة ر ك ع ة هذا يكون قد صعد أ ع ل ى درجات الكمال و أ د ن ى درجات الكمال يعني ب د ا ي ة درجات الكمال نقول ه دخلت في الكمال اذا صلى ثلاث ركعات فالاحدى عشر اعلى درجات الكمال والثلاث هي أ د ن ى درجات الكمال او هي ب د ا ي ة درجات الكمال و ا ل ر ك ع ة الواحده م ج ز ئ ة يساب عليها ويقال ل و انك صليت الوتر ولكن ما يقال له انك اتيت بالكمال لا ب أ ع ل ى درجاتي ولا ب أ د ن ى درجاتي ما وصل الى د ر ج ة الكمال بعد ب د ا ي ة درجات الكمال بالثلاث ولذلك قال العلماء درجات الكمال الثلاث ثلاث, ثلاث ركعات ثم خمس ركعات ثم السبع ثم ا ل ت س ر ع ثم إ ح د ى عشره ر ك ع ا والاحدى ع ش ر ة هي أ ف ع ل درجات الكمال للاخبار الصحيحه في ذلك منها خبر ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إ ح د ى ع ش ر ة ركعه ة ذ ا وجر قوم ي ل ثلاث عشرة ركعة, هذا وقيل ثلاثة عشرة ركعة. قال ضعيف وردت فيه أ خ ب ا ر ض ع ي ف ة وقد جمع بعض العلماء ر غ ط ضعف هذه ا ل أ خ ب ا ر بينها وبين الاخبار ا ل ص ح ي ح ة فقالوا من قال إ ن الوتر إ غ د ى ع ش ر ة ر ك ع ة لم ينظر إ ل ى ركعتين العشاء إ ل ى ر ا ت ب ة العشاء ومن قال إ ن الوتر ثلاث عشره ر ك ع ة جمع معها ر ا ت ب ة العشاء وبناء على ذلك نوفق ما بين الاخبار ا ل و ا ر د ة وان كانت اخبار الثلاث ع ش ر ة ر ك ع ة ض ع ي ف ة والاخبار ا ل ث ا ن ي ة ص ح ي ح ة لا مانع عندنا من التوفيق بينها فاذا صلى الانسان احدى ع ش ر ة ر ك ع ة او صلى تسع ركعات او سبع ركعات كيف يصليها ت س ع ة و ا ح د ة ب ص ل ا ة واحده ة واحدة ام ن يفصل قال من زاد من اراد ان يزيد على ر ك ع ة بان اراد ان يصلي ثلاث ركعات او خمس ركعات او غير ذلك له ان يفصل وله ان يصل له ان يصلي الجميع م ر ة و ا ح د ة وله ان يفصل قال والفصل افضل الفصل افضل من الغطل لما روى ابن حبانه أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان ي ف ص ل بين الشفع و ا ل غ ت ر و ا ل أ ح ا د ي ث في هذا كثيره ف إ ذ ا وصل صلى الجميع د ف ع ه واحده ففي هذه ا ل ح ا ل ة هل يقرا التشهد في كل ركعتين قال لا هذا ممنوع ل أ ن ه ما توجد عندنا ل ص ل ا ة ي ق ر أ فيها أ ك ث ر من تشهد إ م ا أ ن ي ق ر أ في ا ل ص ل ا ة تشهد واحد و إ م ا أ ن ي ق ر أ فيها تشهدان ما وجد عندنا فلا ي ق ر أ فيها التشهد ست مرات ولذلك قالوا اذا فصل ف ا ل أ م ر واضح يصلي كل ركعتين ب ن ي ة وتشهد و إ ذ ا وصل قال فهو إ م ا أ ن يصل بتشهد واحد ب أ ن يصلي الركعات كلها وبعد ذلك يجتهد ويسلم و إ م ا ان يصلي بتشهدين في العاشره يجدد وفي الاخير يجدد والوصد بتشهد أ و تشهدين في الاخيرتين قال ا ل ا ت ب ا ع فيما رواه مسلم رضي الله ت عنه ا ل ى ع وليس له غير ذلك فلا يجوز أ ن ي ت ش ه د في غيرهما فقط يعني في الثانية عشرة واحدة او في ا ل ر ا ب ع ة والحادي ع ش ر ة لا يتشهد في الاخيرتين لانه ع ش عشرة ر ة والحادي خلاف منقول من فعله صلى الله عليه وسلم هذا الذي نقل من ك ع ل ه ولم ينقل لنا سوى ذلك وامر ا ل خ ل ا ه كما قلت لكم مبني على السماع وليس مبنيا على الاجتهاد والقيس ا اما وقت الغتر هذا ب ا ل ن س ب ة لعدد الوتر ومشروعيته و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لوقته قال فهو بين صلاه العشاء وطلوع الفجر الصادق وهو الذي يكون في ا ل أ ذ ا ن الثاني وروى أ ب و داود وغيره خبر إ ن الله أ م د ك م بصلاه هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم من العشاء الى طلوع الفجر هذا وقتها فهي تمتد من ص ل ا ة العشاء ولو جمعنا ه العشاء جمعة تقديم و و ج م جمع ة تقديم الى طلوع الفجر الصادق ويسن ل أ ن اراد ان يصلي الوتر اذا كان يقوم الليل وهو يعهد وهذا من نفسه بان ا ع ت ا د عليه يسن له أ ن يجعل فلات الوتر آ خ ر ف ل ا ة الليل وعلى هذا يحمد خبر البخاري ومسلم اجعلوا آ خ ر فلاتكم من الليل ويترا ف إ ذ ا كان يتهجد يصلي بالليل ف يتهجد ويختم تهجده وقيامه ب ص ل ا ة الوتر و إ ذ ا كان لا ي ح د من نفسه هذا وهو ي ت ب د د يحتمل أ ن يستيقظ و ي ح ت م د الا يستيقظ فالاولى له في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن يصلي الوتر قبل أ ن ينام وعلى هذا عمل خبر مسلم او واضح في صحيح مسلم من خاف الا يقوم آ خ ر الليل فليوتر أ و ل ه ومن طمع أ ن يقوم آ خ ر ه فليوتر آ خ ر الليل ف إ ن صلاه آ خ ر الليل مشهوده ف إ ذ ا أ و ت ر قبل أ ن ينام خشي الا يستيقظ فاوتر قبل أ ن ينام ثم س ت ي ق ظ لصلاه الليل للتهجد ماذا يعمل هل يتهجد ويوتر م ر ة ث ا ن ي ة أ م أ ن ه يصلي ر ك ع ة فيرفع بها وتره ثم يصل وبعد ذلك يوتر أ م انه يتهجد ولا يوتر قال يتهجد ولا يوتر قد أ و ت ر في أ و ل ا ل ل ي ل فلا يوتر م ر ة ث ا ن ي ة في اخره لخبر لا وتران ي في ل ي ل ة و ا ل أ ق و ا ل ا ل ث ا ن ي ة كالقول ب أ ن ه يرفع وتره ب ر ك ع ة حتى يصير وفي ر ه ش ع ا ثم ت يوتر ه فهذه ج د ومعد أقوال وفي ضعيفة ذلك ص ل ا ة الوتر يندب ل ل إ ن س ا ن في النصف الثاني من شهر رمضان يندب له في ص ل ا ة الوتر أ ن يقنط ف ا ل ق ن ط عندنا س ن ة بل هو بعض من أ ب ع ا د ا ل ص ل ا ة إ ذ ا تركه ي ج د للسهو على ما قدمناه في سجود السهو في الدرس الماضي فيسن ل ل إ ن س ا ن أ ن يقنت في النصف الثاني من شهر رمضان في ص ل ا ة الوتر لما روى أ ب و داود أ ن أ ب ي بن كعب قنت فيه أي في النصف الثاني النصف رمضان لما جمع عمر الناس صلاة عليه فصلى بهم. أي صلى من جمع عمر شهر بهم التراويح بهم لما جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس ب ص ل ا ة التراويح جمع الرجال على أ ب ي بن كعب ف ق ل ت بهم في النصف الثاني من شهر رمضان ب ص ل ا ة الوتر وهذا الشيء ما يقال من قبل ا ل ا س ت ه ا د والرعي لو لم يكن هناك توقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعله أ ب ي ولو فعله من قبيل الاجتهاد ف ع ل ه ط ي ل ة شهر رمضان فكونه فرق ما بين النصف ا ل أ و ل والنصف الثاني دليلا على أ ن ه ما فعل هذا إ ل ا ل أ ن ه ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وقنوس الوتر ي ت ل ق ن و س ك ي صلاه الفجر وهو الدعاء المعروف اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أ ع ط ي ت وقنا شر ما قضيت إ ن ك تقضي ولا يقضى عليك إ ن ه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك ويقول بعد ه ذ ا ا ل و ي الوتر أو بعد هذا الدعاء الثاني اللهم إ ن ا نستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك و ن ت ن ي عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يهجرك اللهم إ ي ا ك نعبد ولك نصلي ونسجد و إ ل ي ك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إ ن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم عز ك ف ر ة أ ه ل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أ و ل ي ا ء ك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات و أ ص ل ح ذات بينهم و أ ل ف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم ا ل إ ي م ا ن و ا ل ح ك م ة وثبتهم على م ل ة رسولك و أ و ز ع ه م أ ن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إ ل ه الحق واجعلنا منهم الإمام الرافع قال هذا يقال قبلها الدعاء الثاني م الإمام ع بعده ر يقرأ و النووي الأول أولا و ف قال قلت ق ا ل أن أصحه بعد لانه أ ن ه ث ب ت الدعاء الأول ل أ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر فكان تقديمه أ و ل ى ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يقتصر على أ ح د ا ل د ع ا ئ ي ن فالدعاء المعروف أ و ل لا ى ل أ ن ه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والوتر من الصلوات التي لا ت س ر ع فيها الجماعه ة كما ذكرنا ن ل أ قسم الثاني قسم الأول النوافل الروازم التابعة الثاني فيه في وهي يصلي أو الوتر تسرع الجماعة حالة للصلوات هو إلا واحدة في المسجد بعد ص ل ا ة التراويح ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يندب له أ ن يوتر مع ا ل ج م ا ع ة ل م ا م ا ل ن و و ي مما ت د ر ي ك على الرافع قلت اصح ه أ ن ا ل ج م ا ع ة تندب في الوتر عقب التراويح ج م ا ع ة في جميع رمضان وسواء ص ل ي ة ا ل ت ر ا و ي ش أ م لا ص ل ي ة فرادى ام لا وسواء صلاه عقبها ام لا فيندم له ان يصلي الوتر في جماعه ويسمي له ان يقول بعد, بعد ما ينتهي من صلاه الوتر ثلاث مرات سبحان الملك القدوس رواه ابو داود بإثناد والنساء وجاء في رواية صحيح أحمد في يرفع صوته ب ا ل ث ا ل ث ة يعني يقول سبحان الملك القدوس ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى سرا و ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة سرا ويرفع صوته ب ا ل ث ا ل ث ة و أ ن يقول بعده أ ي ض ا اللهم إ ن ي أ ع و ذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك و أ ع و ذ بك منك لا أ ح ص ي ثناءا ع ل ي أ انت كما أ ث ن ي ت على نفسك هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل و ت ر القسم الثالث أ و ا ل ن ا ف ل ة ا ل ث ا ل ث ة التي لا تشرع فيها ا ل ج م ا ع ة هي ص ل ا ة الضحى و أ ق ل ص ل ا ة الضحى ركعتان لخبر مسلم يصبح على كل س ل ا م ة من أ ح د ك م فدقة كل الإنسان عظم أظم من ي ص ب ح ح ا على كل سلامة من أ د ك م ف د ق ة وبناء على ذلك يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يعمل مئات الصدقات ل أ ن عظام ا ل إ ن س ا ن ز ي ا د ة عن ث ل ا ث م ا ئ ة عظم فالنبي عليه الصلاه والسلام ذكر لنا ما هي الصدقات الصدقات ك ث ي ر ة ليست م ن و ط ة بدفع المال فقط و إ ن م ا في كل عمل بر وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اماطه ا ل أ ذ ى عن الطريق صدقه وترسمك في وجه أ خ ي ك صدقه و إ ع ا ن ت ك للاخرين ص د ق ة و ا ل أ م ر بالمعروف ص د ق ة والنهي عن المنكر ص د ق ة وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامه من أ ح د ك م ص د ق ة قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يصليهما من الضحى ركعتان ركعتان مثل الوتر اقل الوتر ر ك ع ة ر ك ع ة م ج د ئ ة فمن ف ل ى الضحى ركعتين فقد اجزاته يعني ف ع ل ا ل ج ا ئ ب وادنى الكمال اربع ركعات واكمل منه ست واكثر ص ل ا ة الضحى نتا ع ش ر ة ر ك ع ة بخبر ابي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ف ل ي ت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين أ و أ ر ب ع ا كتبت من المحسنين أ و ستا كتبت من القانطين أ و ثبانيا كتبت من الفائزين أ و عشرا لم يكتب عليك ذلك اليوم ذنب او اثنتا ع ش ر ة بنى الله لك بيتا في ا ل ج ن ة رواه ا ل ب ي ه ق ي وقال في إ س ن ا د ه نظر يعني هذا الحديث وضعفه في المجموع ولذلك اختار ا ل إ م ا م النووي في ا ل ر و ض ة أ ن أ ف ض ل الضحى ثمانيه ركعات والاثنتا عشره ر ك ع ة ج ا ئ ز ة لهذا الخبر و إ ن كان ضعيفا إ ل ا أ ن ن ا كما ذكرت لكم أ ك ث ر من م ر ة نعمل بالحديث الضعيف بالشروط التي ذكرناها ف ا ل ث م ا ن ي ة أ ف ض ل والاثنتا ع ش ر ة ج ا ئ ز ة والاثنتان تجزئ وهي أ ق ل الضحى روى أ م ه ا رضي ا ل ل ه عن ه النبي عن ا صلى الله عليه وسلم أ ن ه صلى سبحه الضحى ث م ا ن ركعات يسلم من كل ركعتين رواه أ ب و داود ب إ س ن ا د على شرط البخاري كما قال ا ل إ م ا م النووي في المجموع ووقت الضحى من ارتفاع الشمس اغنى ا ل و يعني من وقت خ ر و ج الى ك ر ا ه ة إ ل وقت الزواج ف إ ذ ا دخل وقت ا ل ض ه ر فقد خرج وقت الضحى قال والاختيار ف عند ل ه ا ع مضي ربع النهار بخبر مسلم و ص ل ا ة ا ل أ و ا ب ي ن حين ترمض الفصال أ ي تبرق من شده الحر الحر اشتدت ف ف ا ما ل ت ت م كما تتحمل ل النوق ل ك ا ب ي تشتد الحرارة في خفافها الحر. وماذا هذا لا يمكن ان يكون في الصباح وغالبا يكون في ربع النهار ا ل م س أ ل ة ت ق د ي ر ي ة ت ق ر ي ب ي ة وليست ح د ي د ي ة غالبا ما يكون هذا يبدأ عند ذهاب ربع النهار ت ب د أ ا ل ح ر ا ر ة بالاشتداد يعني تقريبا ص ل ا ة الفجر مثلا تكون في ا ل س ا ع ة ا ل ر ا ب ع ة و ص ل ا ة الظهر تكون في ا ل ث ا ن ي ة ع ش ر ة يعني في ا ل س ا ع ة ا ل س ا د س ة أ و ا ل س ا ع ة ا ا ل س ب ع ة ت ب د أ ص ل ا ة الافضل أ أ اوقات الضحى ولو صلاها بعد ارتفاع الشمس قدر ر ج كان جلس ب ع ض صلاه الفجر للذكر كما هو المسنون إ ل ا أ ن تطلع الشمس وبعد طلوع الشمس بعشر دقائق تقريبا يمكنه أ ن يصلي ا ص ل ا ة الضحى ت ب د أ من خروج وقت الكراههه ل ى الزوال و أ ف ض ل ه في ربوع النهار ومن هذا القسم أ ي الذي لا يصل فيه ا ل ج م ا ع ة ت ح ي ة المسجد وهي ر ك ع ة ا ن لكل داخل إلى المسجد غير المسجد الحرام ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا دخل المسجد الحرام يندب له أ ن ي س ر ع بالطواف و ت ح ي ة بيت الطواف وليست ب ا ل ص ل ا ة ويندب ل ل إ ن س ا ن أ ن يصلي ت ح ي ة المسجد قبل ان يجلس فاذا جلس فقد ف ا ز مكانها لخبر البخاري ومسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وتحصل ص ل ا ة ا ل ت ع ي ة بالركعتين بقصد ا ل ت ح ي ة وتحصل باي ص ل ا ة يوقعها الانسان في المسجد سواء ادخل وجد الامام يصلي الفريضه واقتدى به يكون قد ادى ا ل ت ح ي ة المهم ان يحيي المسجد ب ص ل ا ة وسواء في ذلك اصل ى ا ل ت ح ي ة بقصد ا ل ت ح ي ة او صلى ص ل ا ة النافله ا ل ر ا ت ب ة وقصد بها ا ل ن ا ف ل ة ا ل ر ا ت ب ة و ا ل ت ح ي ة او لم يقصد حتى ولو لم يقصد تحصل ا ل ت ح ي ة لانه حي المسجد ب ص ل ا ة ف إ ذ ا دخل و صلى ا ل ت ح ي ة ب ق ص د ا ل ت ح ي ة هذا أ ع ظ م شيء ل أ ن ه يتابع اكثر يصلي ا ل ت ح ي ة وبعد ذلك يصلي ا ل ن ا ف ل ة و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يشرح ت ب ا ل ن ا ف ل ة فتدخل ا ل ت ح ي ة في ا ل ن ا ف ل ة و لو وجد ا ل إ م ا م يصلي و دخل معه في ص ل ا ة ا ل ف ر ي ض ة أ ي ض ا تحصل التحيه ة ا ل م م المزجد أنه ولكن حي بصلاة يسترى أ ن تكون ا ل ص ل ا ة التي يدخل فيها ركعتين ف إ ذ ا دخل المسجد وصلى ر ك ع ة و ا ح د ة كان كان يريد ا ل ت ا ر فلا تحصل ا ل ت ح ي ة وكذلك لو صلى ا ل ج ن ا ز الجنازة ف ا ل ت ح ي ة لا تحصل وكذلك لو سجد س ج د ه الشكر او سجد س ج د ه ا ل ت ل ا و ة ف إ ن ه ا لا تحصل بها ا ل ت ح ي ة لان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ر لركعتين ف ا ل ر ك ع ة ا ل و ا ح د ة لا تجزئ والسجده ليست فيها ر ك ع ة تلاوه او الشكر و ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة لا يوجد فيها ركوع أ ط ل ل والقضاء ك ا ل أ د ا ء سواء بسواء تصح وتتكرر ت ح ي ة المسجد بتكرر الدخول ولو كثر كلما خرج من المسجد وعاد إ ل ي ه يندب له أ ن يصلي ا ل ت ح ي ة ل أ ن سبب ا ل ص ل ا ة هو الدخول والدخول قد تكرر هذا إ ذ ا خرج خارج المسجد نهائيا أ م ا إ ذ ا خرج, خرج من مكان ا ل ص ل ا ة إ ل ى صحن المسجد ما زال في المسجد المراد بالخروج أ ن يخرج إ ل ى خارج المسجد نهائيا ف إ ذ ا خرج لخارج المسجد ودخل إ ل ي ه ثانيه يندب له أ ن يصلي وطبعا ا ل ص ل ا ة خير مشروع ويجب على ا ل إ ن س ا ن أ ل ا يمل من هذا ل أ ن ملله من ا ل ص ل ا ة دليل على ضعف إ ي م ا ن ه والعياذ بالله ا ل إ ن س ا ن الذي يمل من ا ل ص ل ا ة هذا إ ن س ا ن ضعيف الايمان و ا ل إ ن س ا ن يعرف ذلك من نفسه هل يدخل في ا ل ص ل ا ة مللا و ك ر ا ئ ي ة أ م انه يدخل فيها حبا وبشرا فرق الرجلين ما بين وقت ل الرواتب التي ذكرناها والتي تشرع وقت ا لا فيها الصلاة الجماعة ل تشلع ت ي ا ل و ق الرواتب قبل الفرد بدخول وقت الفرد الى م ا ص ل ل ا ة أو إ أ ن تصلي ا ل ف ر ي ض ة وبعده ي ت ص د أ ا ل س ن ة البعديه ة بفعل الفرد ويستمر ا ا السنة ا ن منه ت تبدأ وقت ق ك ب ل ع و, و ي إ ل ى خروج وقت الصلاه ف إ ذ ا لم يصل ي الانسان ة ا ل قبل ي اداء الفريضه يندب له أ ن يصليها بعد, بعد الفريضه ليس قضاء بعد الفريضه يبقى وقت ا ل ن ا ف ذ ممتدا من ب د ا ي ة وقت الصلاه إ ل ى نهايه وقت ا ل ص ل ا ة فاذا اخر ا ل س ن ة ا ل ق ب ل ي ة عن وقتها كان صلى ا ل ف ر ي ض ة بعد ذلك يندب له ان يصلي ا ل ق ب ل ي ة ومن ثم يصلي ا ل س ن ة البعديه ة القبلية والبعدية ويخرج النوعات وقت يخرج الفرض ب ا وقت وقت الصلاة فاذا خرج وقت الصلاة ولم يصلي النافرة الواقعة قال قضاؤها ي ينتهي يصلي في、الأزهر. لحديث الصحيحين وقته وقت وقت ولم له نجب الاظهر خرج من نام عن ص ل ا ة او نسيها فليصليها اذا ق ش ر ى من نام عن ص ل ا ة اي ص ل ا ة ولانه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر لما نام في الوادي عن ص ل ا ة الصبح الى ان طلعت الشمس وفي البخاري ومسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي س ن ة الظهر ا ل م ت أ خ ر ة بعد ص ل ا ة العصر و د ل هذا كله على م ش ر و ع ي ة قضاء النوافل كما تقضى الفرائض واما القسم الثاني من ا ل ص ل ا ة فهو ما ت س ر ع فيه ا ل ج م ا ع ة ونتكلم عنه في الدرس القادم إ ن شاء الله, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله